الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبي نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأذكى التسليم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله باب الفوات والإحصار من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفه لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره لقول جابر رضي الله تعالى عنهما لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال نعم رواه الأسرم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبار بن الأسود, وهبار بن الأسود, وهبار وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتي يوم النحر أن يحل بعمرة أو أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله رواه مالك في الموطا والشافعي, والشافعي والأثرم بنحوه وللنجاج عن عطاء مرفوعا نحوه وللدار قطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا تجزئ عن عمرة الإسلام نص عليه لحديث عمر رضي الله تعالى عنه وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه لم ينوها في ابتداء إحرامه فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء لقول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما تتيسر من الهدي لكن إن أمتله فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله الجماعة ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وللبخاري عن المسور رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك لانه لا وقت له فمتى طاف في اي وقت كان تحلل ولان الشرع ورد بالتحلل من احرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصه فلا يلحق به ومن شرئ من شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه إذا وجد شيئا من ذلك بحديث ضباعة السابق <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عشر المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين قال رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار المراد بالفوات الفوات يوم عرفه قبل أن يصل إليه وقبل أن يقف بهي فإن يفوت يفوته بفواته جميع يعني تمام الحق الذي هو الوقوف بأرفة ليس شيء يفوت إلا يوم عرفة لأنه محدد ينتهي بطلوع الفجر يوم النخر يبتدئ بطلوع الشمس يوم عرفة فإذا فاته اليوم وهو لم يصل إلى عرفه إذا يفوته الحج هذا الفوات يحصل هذا الفوات إما أبي تأخر أو يتأخر حتى يفوته وإما بمرض وإما بنفاذ نفقه وإما بحادث يحدث له وإما بأن يمنع عن البيت ونحو ذلك ذكر أن أفجاجاً أجاءوا يوم النخر المحرمين بالحج لماذا تأخرتم قالوا أخطأنا في الحساب ظننا أن هذا اليوم يوم عرفه وإذا هو يوم العيد فهذا خوات اي فاتهم الحج حيث فاتهم الوقوف كذلك قوما احدث عليهم حادث انقلاب ولما حدث هذا الانقلاب وكانوا محرمين منهم بعضهم ادخلوا المستشفى وبقوا فيه إنه شهر فاتهم الحج وهم محرمون بسبب هذا الحادث الذي هو سبب شجاجا وخدوشا وكسورا أهيهم وهم محرمون أهل المستشفى لا يفعلون قصوا من شعورهم التي في الواجه من شعر اللحية شعر الخدين شعر الرئيس لأنه كان فيه أيضا جروح أو شجاج كذلك أيضا عالجوهم بالإلاجات فيها شيء من الطيب ففعلوها بالمحور وهم مهلمون قصف الشعر والإلاج بأنواع من الأدوية فيها شيء من الطيب الذي له رائحة فيلحق بالم... الطيب المحضور قصوا أيضا أظافرهم وجدوها طويلة يعني بعد أن بقوا شهرانهم على احرامهم ولما خرجوا بعد شهر بعضا بعد شهر بعضا بعد شهرين أطافوا وسعوا وجعلوا احرامهم عمره وأما ما عملوه قبل أن يتهللوا ما عمله معهم الأطباء والممرضون أفإنه مما يعفى عنه ألبسوهم مخيطا، ألبسوهم سراويل أبدل الإزار وألبسوهم قميصا، أبدل الرداء وقصوا من شعورهم وأقصوا أباثرهم وطيبوهم ففعلوا خمسة محورات ولكن يقولون يقولون بغير اختيارنا لا نشعر وألزمنا إلزاما وجعلنا كسائر المرضى ولم يغاضب على نسلكنا الذي هو كوننا نقتصر على إذار وردة وحيث أن هذا بغير اختيارهم لم يلزمهم فدية عن كل محظور. لكن بعضهم يقول أنا الذي قصصت أبهري بعد شهر قبل أن اتحلل لأنني تأذيت من طولها وقصصت إلى شاربي لأنني تأذيت من طولها فنقول عليك فديتان. كل فدية إما صيام في ايام أيام أو صدقة في ثامستة مشاكل أو بها والصيام أسهل لأنه يصح في كل مكان هذا من أسباب الفوات الإحصار المنع من دخول مكة أقدم حصل على النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية لما أحرموا بعمره وصلوا إلى الحديبية ومنه ألف وخمسمائة وزيادة ألف وخمسمائة وزيادة أثم إنهم لما قربوا من مكة ومعهم هدي منعهم أهل مكة قال الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم من المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أفلما صدوهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم يتحللوا أذبحوا الهدي الذي معهم وحلقوا وتحللوا ونزل في ذلك قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استعيسر من الهدي فهذا احصار إحصار بسبب رد العدو لكم ومثله أيضا في آبه الأزمنة منع الذي أحرم وليس معه تصريع فإنهم يردونه وهو قد أحرم فإن كان قد اشترط أن ما سلي هذا حبستني جاز له ان يتحلل والا فلا يجوز إلا بعد ان يذبح ذبيحه بمكه او يصوم عشره ايام فان افصرتم فهذا احصاء كذلك ايضا نرى كثيرا من غير المملكه يحرمون بدون اذن من كفلائهم واذا مروا بالعساكر منعوهم وردوهم لماذا تحرمون بدون اذن ولماذا تاتون وتتركون كفلاءكم وليس معكم اذن فيمنعونهم ويخلعون لباس الاحرام ويلبسون لباسهم العادي عن جهل ويرجعون ولا يصومون ولا يذبحون هديا مع قول الله تعالى فان احسرتم فما استيسر من الهدي وهذا إخصار فإذا منع لعدم التصريح فهذا إخصار وإذا منع حتى من العمراء لعدم ابن الكفيل أو نحو ذلك، فهذا إخصار يدخلون بهذه الآية فإن أفسرتم فمستهي سارة من الهدي وإن كانت نزلت فالنبي صلى الله عليه وسلم معه معهم الحديبية فإنهم أفسروا اصل الإفسار الحاصر المنع يقالوا حصرت البلاد حاصرها العدو يعني أحابتوا بها ومنعوا أهلها انحصر فلان في مكانه أو في بيته افهذا صفة الهواتي وصفة الاسطار يقول المؤلف رحمه الله من طلع عليه فجر يوم النهر ولم يقف عرفه لعذر حاصل او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمره اي ان اخر وقت الي وقوفهم بعرفه طلوع الهجر يوم النحر اليوم العاشر فمن اتى عرفه ليله النحر تم حجه وكذلك يوم عرفه اليوم التاسع ومساء اليوم التاسع الذي هو ليله العاشر هذا وقت أهل الوقوف بعرفة لكن من وقف في النهار لازم أن يبقى إلى الليل ولا يجوز أن يخرج من عرفة قبل الليل من خرج عليه دم جبران كذلك أيضا، أما من وقف في الليل ولم يقف في النهار، فيقول إن لا دمع عليه. نهى الحج يحرص على أن يأتي قبل طلوع الفجر. والوقت فيه سعة فبالأخص بها بإهلتنا لو مثلا أنه غربت الشمس يوم أرف التوقف الرياض ثم سار في ليلته في ليلة النخر على سيارة أم كانه أن يصل إلى حدود عرفة وداخل عرفة في ليلته الليل مثلا من المغرب إلى الفجر قد يكون عشر ساعات أو تسع ساعات ففي هذه الحال يجزيه الحج ويتم حجه ولو انه ما أَهْرَمَ إِلَّا في لَيْلَةِ النَّهَرِ في عثر الدليل قال جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجامع ليلة جامع هي ليلة النَّهَرِ الفجاج كلهم يكونون في جمع غالباً الجمع اسم لمزدرفة إذا يفوت الحج حتى يطلع الفجر أم ليلة النهر أم ليلة جامع هذا قول جابر سأله تلميذ أبو الزبير فقال اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم هكذا رواه الاكرم احد تلاميذ الامام احمد وله سنن لكنها ما وجدت الدليل الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا ايوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبار بن الأسود حين فاتهم الحج وآتي أيام النخر أن يخل بعمره ثم يرجع خلالا ثم يخجع من قابل أو يهزي فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام أيام الحج وسبع سن إذا رجعه إلى أهله فواغم لكم الموطئ والشافعي والأثرم بنحوه هكذا أذكر أنهما بالنسبة لهبار جاء وقال يا أمير المؤمنين أخطأنا في الحساب وظننا أن هذا اليوم يوم التاسع وإذا هو اليوم العاشر فقد فاتنا الحج فأمره أن يتخلل هو من معه اذهبا فطوفا بالبيت وبالصفاء والمروه وتحللا بالحلق او التقصير ولا تزعجهما بقيه الاعمال لانهم ما أتوا بحج انما جاءوا بعمره اقلبوا احرامهم عمره والعمرة تنتهي بالطوافية السيئة التقصير ولم يقل إله أن يبقوا في منا ولا أن يرمي الجمار فدل على أنه فاتهم اسم الحج أبو أيوم فاته الموء الوقوف لعذر من الإعذار ولما فاته أمر أمر رياض أن يذهب إلى الحرم فيطوف ويسعى ويتهلل أباد ما يهلل وأمرهما أن يهديا لكن في الحج القابل يحجا في العام القابل ويهديا هديا هدي التمتع الهدي اسم لما ينبه من الانعام الثمانيه في قوله تعالى ثمانيه ازواج من الظن اثنين من المعز ومن الإبل هنا ومن البقرة اثنين إلا أن البقرة تجيء عن سبعة واخذ بدنا من الإبل يقول يحجان عاما قابلا وذلك لأن هذه هي الاسلام الإسلام الصحيح أنهما إذا كانت قد أد أديا حجّة الإسلام فيما سبق لم يلزمهما اي فجأة مقابلة أبي فيما إذا أحرمنا بها في الحجّ ومع ذلك لم يكملها أبّال أكل بها عمره فإذا كانوا قد إذا كان قد حج حجه الاسلام الا أن ان يحج في العام القادر اي ان الحج انما يجب مره واحده يقول وللنجاز عن عطاء مرفوع ان نفهم ما يقلبون النجاد إلى البخاري النجاد عالم من علماء المذهب الحنبلي وله مؤلفات وينكر عن البقاء من الشنابلة رواه النجاد يروها مثل هذا الأثر عن أصاين مرفوعة أصاين هو ابن ابي رباح ومروياته مرتله ولكنه يرضي عن الصحابه ولد ارى كرنان بن عباس من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمره وعليه الحج من قابل هكذا نرفع عن النبي عباس الى النبي صلى الله عليه وسلم ادل على ان الفوات يكون بفوات يوم عرفه من فاته عرفات اي فاته القوه بعرفات فقد فاته الحج فلا يقال انك قد حجج بل فاتك الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف يعني الركن الأكبر والركن الذي يفوت فليان بقية الأركان لا تفوت الطواء هو السعي يجد تأخرهما. وكذلك الإحرام قد يبقه مدة هذا معنى وعرفات عرفات فاته الحج وليتحلل بعمره فجاء يوم النحر او بعده أقيل له أقد فاتك الحج الذي انت احرمت به فتحلل اعمال عمره اطوف واسع وتقصر وعليك الحج من قابل إذا لم تكن قد أديت حجة الإسلام هذه العمره التي تخلل بها وقد كان أهрамا في الحج هل سجيه عن عمرة الإسلام؟ في ذلك خلاف يقول إذا سجيه عن عمرة الإسلام نص عليه احمد لحجه عمر رضي الله عنه وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه لم ينوها بابتداء احرامه انها عمره الفضي الله فلذلك يقال انها لا تجزيه والقول الثاني انها تجزيه احرم من الميقات وجاء الى مكه وتحلل بعمرة طب طاف وسع وقصر عمل عمره كامله لم يفعل لها شيء من المخبرات وقد ذكروا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قل الى مكه في حجات الوداع أمر أصابه أن يجعلوا إحرامهم عمره إلا من كان معه هدي ويسمى هذا فسخ الحج إلى عمره منهم من احرم بالحج مفجأ وهو أكثرهم فقال أطوفوا بالبيت وأسعوا وقصروا وتحللوا واقلبوا اهرامكم عمره وكانوا عددا كثيرا يمكن انهم عشرة الالوف الذين اهرموا بالحج مفردا وقلبوه عمره واصبحوا متمتعين ابقوا حلالا بعدما تحللوا من العمره فعلوا المحظورات لبسوا المخيط وعتوا النساء وتطيبوا وقصوا ثم اهرموا في يوم الثامن الذي هو يوم الترويه ولم يقل هذه عمره لا تكفيكم عن عمره الاسلام فاطلق وجعله عمره والظاهر انه جعله عمره الاسلام انه قال تجزيكم عن العمره التي فرضه الله لأن العمره فريضه كما ان الحجه فريضه فمن من الحج يتخلل فيتحلل بالعمره وعليه القضاء من العام القابل اذا كان فلم يكن عد حجه الذي هو حج الحليظه عليه الحج من قابل باب العلماء كان عليه الحج من قابل ولو كان قد ادى حجه لانه ما كمل الحجه التي اهرم بها فلما لم يكملها اتي انها بقيت دينا الف ذمه يقول لكن صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء يذكر الله تعالى فإما احسرتم فما استعيسر من الهدي أصد عن الوقوف يعني منع من عرفة قد يمنعه عدو اقد يمنع نظاما اعتمد اذا لم يكن معه تصريحات اقد يمنعه مرض اعتمد اذا حصل عليه حادث اقد يمنعه ضياع نفقه كما ذكروا او اخذها اقد يمنعه ضياع طريق أقطع الطريق وما أشبه ذلك فإذا تدعني الوقوف وتحلل قبله أهل هوات يعني أصده اليوم الثامن فتحلل أبي أنطافه وسعى وجعلها أمره أبي أنطافه لا قضاء عليه لكن يذبح هديا هذه الايه فان صرتم فما استيقظ من الهدي ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صدوه أَلَمَّا صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْ مَكَّةَ وَكَدْ جَاءَ مُحْرِمَا فهكذا لكن إن أمكنه بالحج في ذلك العام ألازمه كما نقل ذلك الجماعة ومع ذلك أنه إذا تمكن أتمكن في ذلك العام عن يحج لازمة فيفهم مرة أخرى اهرامه الأول تحلل منه بعمره ذلك لأنهم صد, صد عن الوقوف أو عن إثمال الحج كهل الذين ليس معهم ثم قدر لهم أنه موجد رخصة أبعضهم يتخيل يمر بالعسكر وكان لابس ثوبه وهو محرم يلبي خنيته محرم كشف رأسه ولابس الثوب الذي عليه الذي هو الكاميس الذي له جيمون وأكمام ولما رأوه أدخلوه وقالوا هذا ليس بمحلم هذا ما أحرم هو محرم أحرم بهذا الكميس في هذا الحال لو بقي على كميسه أبقي عليه أطافه وسعه أطراف العمره ثم تهلل أن أقول عليك بدية واحدة سيام ذلك أيام وطمئ ستة مساكين كنظ بيها لباس المخيط لانك لابستهم متعمده كذلك لو أهرم عليه قميصه. وعليه عمامة على راسه صح إحرامه فيقف بعرفته وبذلك يصح إحرامه يربي ويدعو ويذكر الله نقول مثلا أن العساكر الذين يقفون المشاعر كلها يجدرها يخرموا وهم لباسهم اللباس الأسكري لا يمنعهم أن يحرموا به حيث أنهم يقفون بعرفة إلى الليل ولو كانوا يرتبون أن يرتبون الطرق يفتحون الطرق لهؤلاء وهؤلاء الدولة ورؤساؤهم لا يمنعهم من التلبيه ولا يمنعهم من النية ألا أنهم لا يتطيبون لا يقصون الشعر، لا يقصون الأظافر، وإذا انتهوا ووصلوا إلى منزلها أقاموا فيها يرتبون أي في الطرق أيضاً يرتبون الطرق وهم على ذلك يلبون ويدعون. ثم أسماء رسل الرجع. فوجه أيضا من الفجاز إلى وبقوا فيها وهم محرمون ورموا الجمار إذا أصله وتمكن رموا وحلقوا وتهلل التهلل الأول وبقوا في ميناء ولو كانوا في عمل يرمون الجمار في كل يوم. ثم متى تأسر لهم الطواف طواف الإفابة والسعي طاه ولو بعد عشرة أيام إذا خف الفجاج ونحوهم ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف إذا بها هادئ منيات التحلل للآيات الكريمة فإنفسكم هما استيسر من الهدي أذكر أن ابن عمر رضي الله عنه خرج هاجا من المدينة في الزمن الذي خاصر فيه ابن الزبير جاء أجيس الحجاج وحصروا مكة وحصروا ابن الزبير ولم يزالوا كذلك الى ان قتل ابن الزبير ودخلوا مكة فلما خرجوا, خرجوا قالوا له أولاده إنه قد يكون بين الناس الكتاب فلا تخرج هذا بالزمان فقال إذا صددت وفعلت كما فعلنا في الحديبية أتحللنا وذبحنا هادينا ولكن أتمكن ألم يصدقه أتمكن ودخل مكة وتمكن من الطلاب، وكان عبد الملك قد أمر الحجاج أن يقصد إليه ابن عمر وأن يفعل كما فعل. فجاء ابن عمر إليه إلى الحجاج في يوم عرفه بعدما زالت الشمس وأمره بالرحيل. فرحل له, له الله رعين القصر الجمعة في أكس الظهر والاب فاقه هذا حديث ابن عمر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا يعني بالحديبيه فحالت قريش كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هاديه بحاب مزده بن الحديبيه وحالت راسه بالحديبيه وتحلل تحللاً كاملا ورجع بأمام معه إلى أهلهم الى المدينة ونزلت فيهم الآية فإن أصرتم أفما استعشر من الهدي وروى البخاري في حديث الطويل الذي رواه عن المثور ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهرك قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك يمكن أن هذا في عمرة الحنيبية ذلك لأنه أمرهم أن يتهللوا أبياء يحلقوا الذين ليتماهم هدي أشركهم غيرهم أمرهم بأن يحلقوا ويتهللوا وكانوا يحبون أن يرخص لهم بالقتال حتى يتمكنوا من إتمام عمرتهم فامتنعوا كلهم أن يحلقوا وكان معهم ام متلمة فدخل عليها وهو مغضب وذكر لها أنه يأمر أمراً ولا ينفذ فقالت له اخرج أنت وادع الحلاق أهلي راسك رأسك إذا رأك تهلك فإنهم سوف يهلكون خرج وادع الحلاق ولما رأه يهلك فصار بعضنا يهلك بعضاً وكاد يقتصر عند الحلق حتى تهلل كلهم بالحق فهذا أمن التحلل ألل إلى سبب يقول فإذا لم يجد هادئا صام عشرة أيام بالنية وقد حل إذا لم يجد بقي على احرامه حتى يصوم عشرة أيام إن وجد شعة واحدة من الغنم ذبحها وحلق وحل وإن وجد سبع أبادنا أو سبع بكرة أذبحها عن سبعة وحل أباد الحل وإذا لم يجد أحد أحد منهم لم يجد الثمن او لم يجد الشات فانه يصوم بدلها الله تعالى جعل بدل الهادي صيام عشرة ايام ثلاثة ايام في موسم الحج وسبعه اذا رجعتم اي اذا درجتم وكان السفر عليهم يمشي الصوم فيه فلذلك يصومونها، وتقدم الثالث أنه يستعبى يصومها قبل العيد، أن يصوم السابع الثامن التاسع، وإذا فاتت صام الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، ثم يصوم سبعة يرجع إلى أهله. وأما بعد ذلك ما يختار أفه الصيام يستفي بالسيام فلا سواء في الطريق أو في بلده إذا رجع ولكن يبكى بإحرامه يعني إلا يتحلل ولا يقص من شعره ولا من أبواله ولا يتطيب ولا يلبس مخيطاً ولا ي... وغط رأسه ولا يطار امرأته ولا يعقد النكاحان يبقى عليه مهورات الإحرام حتى يحل بصيام عشرة أيام صام عشرة أيام أبنية بنية وقد حل نص عليه الإمام أحمد قياساً على التمتع لأن التمتع والقائل المتمتع والقال مأمور بأن يذبح ويتحلل فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام العجوة ثبت إلى رجعته فقاش دم الإحطار على دم التمتع يقولون ولا يحل إلا بعد الصيام يبقى عشرة أيام وهو بإحرامه سواء في مكة أو في بلده إذا لا أود أنه يصوم قبل أن يتخلل كما لا يحل إلا بعد الهدي إذا, لم يج... إذا وجد الهدي فلا يحل حتى يذبح الهدي ويذبح عنه وذكر ان حجا جاء من العراق وأهرم من ميقاتهم الذي يسمى الان الضريبه قديما يسمى ذات ارض أحرم منه، وبعدما مشى يوما أو نحوه، سقط عند أبته، انكسرت فخذه، وبنى له خيمة لا يقدر على يرتب وجبروه، وبقي أشراما لا يقدر على أن يمشي. استمر به عباره الصحابه الى ابن مسعود او غيره سالوه هذا قصه هذا الرجل وهو الان محرم فقال اذهبوا الى مكه واذبحه عنه ذبيها واجعله بينكما بينه يوما هل تقولون مثلاً أن أذبحها يوم الاثنين إذا كان يوم الاثنين في نصف النهار فإنا قد لبهناها خلقت أن تتحلل أن تتطيب وأن تلبس المخيط أن تغطي رأسك أن تقص شاربة نحو ذلك فهذا أدى على أنه إذا حصل له هذا المانع الذي هو الإعاقة يذبح انوا يتحلل ومثله الذين يحصل لهم حوادث هذه الازمنه حوادث انقلاب وحوادث اقتدام ثم بعضهم يتوفى وهو محرم وأمروا به كما تقدم الجنائز يغسلوا أب ما إنه ولا يحنفوا بطير ولا في ثوبه أن أه... إذا أه... ولا له ولا الكبر فانه فإنهم بعد يوم القيامة ملبيا الذين يموتون في الحوادث أو محرمان كذلك واما الذي أن يموتوا يحدث هادث ولا يموت ولكن يعاق وتكثر في الجرهات والكسور ويبخر المستشفى يعني نقول يكيناً أنه لا يقدر أن يقف بعرفة وأنه يفوت الوقوف وأنه إذا قد يشك عليه أن تبقى ان يبقى محرما ذلك يذبح عنه واحده من الغنم من ضان او معز من ذكر او اناث واذا ذبح عنه ابيح له المهورات يقص شاربه وقد يقصون باهلكون غرس اهل العجب بعض الشجاج التي في رأسه وكذلك قد يهلقون رهيته إذا كان فيها جروح أو خديه أو هكيه يكون قد حل بكونهم ذبحوا عنه ما يقول من حصل عن طواف الإفاظة أفاقوا قدرنا وحلف لم يسهل حتى يطوف هكذا ذكروا لا شك أن طرف الإفابة ركن بعد من حج الله ذكر الله تعالى في قوله ثم ليأكلوا وتفطرون وعليهون دورهم وليطوفوا بالبيت الاتيك فامرهم بهذه المناسك ومن بينها الطواف وليطوفوا بالبيت الاتيك فاذا اخر وقف بعرفه ثم جاء الى مزدلفه ثم جاء الى منى ومكث فيها مثلا وحلق ورمى أو وكل من يرمي عنه ولكن لم يقدر على الطواف كالمرأة الحائض وكذلك المريض الذي مريض بعدما تحلل التحلل الاول الأول ففي هذه الحال لا يتهل العلا إلا بعدما يطوف روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حب يشهدون البيت بمأراض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك فهكذا مرّ بنا في الدرس الليلة البالهة بعد ذلك كذلك قبل أكلها ابن كيّم في المرأة الحائض ذكر أن لها ثمان حالات لأنها قد تهيضه اليوم العاشر وتكون عادته عشرة أيام والحجاج لا ينتظرونها فذكرهم أن حالات وذكر وك... أن جميع الحالات السبع لا يمكنها أن تعمل بها وما بقية إلا حالة واحدة وهي أن تتحفظ وتطوف بالبيت من الحالات إذا رجعت مع أهلها إذا كانوا من العراق أو من أهل خراسان أو من الشام أو من تركيا أو من اليمن بعيدين ولا يقدرون أن يتأخروا لها الجيل قد يكون خمسة آلاف حجاج أو عشرة آلاف ويمشون دفاة واحدة عفلا ينتظرونها عفا إن مشت معهم وهي مهرمة بقيت محرمة عزجها إلى أن ترجع في زائل العام ولا يتمكن لهم رجوعا إلا من الحج إلى الحج هذه عجب قطاع الطريق فالفالك رخصوا بأنها تتحفظ وتطوب الأقرب في هذه الازمنه أنها تنتظر ولا ضرر عليها فإن كانوا من أهل المملكة رجعت معهم إلى بلدهم ولو كانت في الأحسن أو في جزان أو يتبوك من المملكه المملكة فإنهم الحال هذا إذا طهرت أمكن أن يرجع بها أحدهم ولو بعد الشهر أولا في محرم يرجع بها وتكمل حجار الطوافع السعي وهكذا عظا إذا كانت في الدول القريبه إذا كانت في الكويت أو البحرين أو الإمارات أو اليمن أو الأردن في إمكانها أن ترجع وفي إمكانها أن تبقى أن يبقى معها مهرمها يبقى خمسة أيام عشرة أيام وإذا انتهى وجد وجد وسائل النقل وجد الطائرات الحافلات الباخرات نحوها التي الى إلى هو وامرأته أو أخته فلا يكون له عذر ولا يكون لها عذر فلا تطوف وهي خائر اما اذا شك عليهم الانتظار فان طوافه وهي خائر تتحفظ اولى من انها تبقى محرمه على زوجها الطواف الافاضه لا وقت له لا يقال انه ينتهي بكذا وكذا ولو أخره إلى شعر مهرم وصمر أما عليه إلا أنه لا يهل له الوطن فمتى طاف أبي أي وقت كان تحلل أي وقت يطوفه إذا طاف ولو بعد عشرة أيام أو شهر تحلل التحلل الثاني أبي يهل له النساء ولأن الشرع ورد بالتهلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات يعني اجاز التحلل للمحصر أن إذا كان مثلا أقد أهرم بحج ولكن ما فعل شيئا منه ورد بالتهلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، يحرم المحظورات التسع وهذا إنما يحرم النساء خاصة إذا لا يلحق به التحلل الذي قوله بين نفترتم من التعشر هذا خاص بما إذا كان الإفطار عن جميع الحج عن الوقوف وعن المبيت وعن الرمي وعن جميع الأعمال عند دخول مكة هذا هو الذي جاء في التهلل وأما هذا فإنه قد قضى هجة بالوقوف وبالإهرام وبالمبيت وبعرفة وبالرمي ونحو ذلك الشرع ورد يقول ومن اشترط في ابتدائه رغمه أن مهلي حيث حبستني أو قال إن مرغت أو أجلت أو اذهبت نفقتي أفهلي أن أحل كان لفاية يتحلل متى شاء من غير شاء إنه لا قضاء عليه إذا وجد شيئا من ذلك أدي حديث ربعه السابق أبي عدي ربعه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن فمها هل تريدنا الحج قالت اني أجدني شا شاقية. يعني مريضة فقال خديش ثرقي أن محلي هذا عمستني فصار ذلك المشر أن كان من يخاف خاط أن يحبسه حابس فإذا قال فان حبسني حابس فما حل لي حيث عبسني فإذا مرض أو حصل لي حادث أو عجز عجزا كليا لم يستطع التنقل ولم يستطع طروف السعي او ذهبت نفقته ورجع الى بلده كما لو اهرم المدينه وبعد يومين اذ سلبت نفقته هو محرم وكان قد اشترط او جاء مثلا من اليمن او جاء من الشام بعدما هرم بيوم أسلبت نفقته ما بقي معه إلا ما يرده الى اهله في هذه الحال إلا هو يتخلل متى وجدت هذه الأشياء ولا قضى عليه إلا إذا كان الحج فريضا هذه أهكام ان هوت يا والله اعلم الله